رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ مَن صَلَحَ أَفَاعِلِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِ نَا الشَّيَاطِينَ وَمَن يَنْتَصِرْ يومئذ فقد رحتا وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لما قلت الله اكبر مما قلتكم ان فسته اذ تدون اذ جعلنا الايمان فتفخروا دارو ربنا امتنتنا ثنين واحييتنا ثنين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبي وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء جزقا وما يتذكر إلا من يملك فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء يلقى மீ mm -hmm.